بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اظل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم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 يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم واضل اعمادهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمادهم